وما الحكم إذا طاف الإنسان حول الكعبة وهو لابس حذاء روى الترمذي والدار قطني وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير يؤخذ من هذا أن الطواف يشترط له ما يشترط للصلاة ومن ذلك الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر وطهارة الثوب وطهارة المكان فإذا كان الحذاء الذي يلبسه الطائف طاهرا صح طوافه بدون خلاف ولا يعتبر لبسه للحذاء ذنبا أو احتقارا لحرمه البيت فذلك راجع إلى نيته أما إذا كان الحذاء نجسا فلا يجوز ولا يصح الطواف به وذلك عند جمهور الفقهاء لكن الحنفية قالوا إن الطهارة من النجاسة في الثوب أو البدن سنة فقط وعلى ذلك يجوز الطواف بالحذاء النجس وبالثياب النجسة ولا شيء على الإنسان وقالوا إن الطهارة من الحدث الأصغر عند الطواف واجبة لو تركها وطاف بدون وضوء صح طوافه ولزمته شاه وكذلك لو كان محدثا حدثا أكبر صح طوافه ولزمته بدنه ويعيده ما دام في مكه والاولى اتباع رأي الجمهور والتأقد من الطهارة عند الطواف سواء في ذلك طهارة البدن والثوب والطهارة من الحدثين ولا مانع من لبس النعلي إذا كان طاهرا يتقي به حرارة الأرض أو خشونتها مثلا والله أعلم